استمع إلى الجمل واختر الصور المناسبة لها واحد في المدرسة غرفة المعلمين اثنان في المدرسة صالة الرياضة ثلاثة مدرسة جميلة أربعة الصف واسع خمسة. الحديقة نظيفة.